التسجيل مئة وأحد عشر. استمع إلى التراكيب ثم أعدها. ألف الجامع القبلي. ب قبلة المسلمين. ت قبة الصخرة. نظام الوقفي